ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراء قيل نحن خلقناهم وشدّدنا أسرهم وإذا شئنا بدّلنا أمثالهم تبديلا إن انها تذكره فمن شاء اتخذا الى ربه سبيلا ومن شاء اولى الا ان يشاء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 بسم الله الرحمن الرحيم والموسلات عرفا فالعاصفات عصف والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملكيات ذكرى عذر له نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأن يوم نجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم لآخرين كذلك نفعل بالمجرمين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 b <laughs>